نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام اناست نورا بالكتاب العظمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله الحلقة العشرين في اني اناست نورا الموسم الثاني بفضل ومنة الله قال ما خطبكما نبدأها شهامة بقى رجالة عشان الاكلشهات اللي باسم الاخوة اكلشهات الاخوة في اللبات اكلشهات يا جماع واحنا بندرس في علم اللغة العام كانوا بيدرسولنا بيقولولنا ان ان في حاجه اسمها من وظائف اللغه الاكلاشيهات يعني ايه اخبارك ايه الحمد لله إيه انت امورك عامله ايه الحمد لله قال ان اللي بيقول لك اخبارك ايه مش قصده انك تقول له ده عندي مشاكل لو قلت له عندك عندي مشاكل بيقول لك لا يا ابني انا مش قصدي كده ده دي اكلاشيهات اكلاشيه بيرد على اكلاشيه يعني هو الرد الحمد لله ده طنبه انما انا مش قصدي فعلا ان اعرف اخبارك اهي الاخوه في الله بقى كده الله خيرا يا اخي اخبارك ايه يا اخي عليك يا اكلاشيهات يا جماعة. وطبعا كل مسلم آآ آآ آآ اخ لكل مسلم لا احنا عايزين الاخوة العملية عايزين فيه حاجة في طاقة جبارة في الدين بتعطلة اسمها الاخوة اخوة دي يعني شهامة اخوة دي يعني اخوك مزنوق مدان تقف في ظهره بس قادر او مش قادر تقف في ظهره تقف في ظهره باللي انت تقدر تعمله حتى لو هتكلم له حد انت تقف. المهم انك انت تبقى حاجه عملي اخوك بينقل عفش بيته تقف في ظهره افراحه احزانه تقف في ظهره اخوك عنده ازمه في صلاه الفجر تبدأ تتعاونوا مع بعض في صلاه الفجر لانها سلف ودين هو النهارده محتاجك بكره انت هتحتاجه يبقى دي الشهامه الشهامه ما خطبكم الخطب ده اللي هو المصيبه الامر الجلل ربنا اصطفى من اسباب اصطفاء موسى لنبوه الشهامة الشهام ربنا بيحب الشهامة يا جماعة دي من اعظم اصطفات في الدين اللي ربنا بيحبها سيدنا موسى فزع لما لقى تنين ستات وقفين والرجالة عادين يملوا الماء من البير وهم بيملاش قال ما خطبكما الشهامة من الايمان حبيت ابدأ الحلقة ان انا اذكركم اخوانا ان الاكلاشيهات اللي احنا بنقولها في الدين دي ده مش دين يا جماعة الدين هو الشهامة العملية اديني انك انت من ساعه ما التزمت يبقى كل اسبوع في مره بتشطب لمطبخ بتتنضف الشقه بتلمع احذيه والدك بتكوي الهدوم اللي المفروض تتكوى تبقى انت دي الشهامه ده الكلام العملي اديني انك انت كل شهر كل شهرين تحوش حاجه وتقوم عازم اخواتك على ديليفري في البيت تقوم تبهر والدك والدتك اديني انك انت كل بره في الشهر تتصل بقرايبك تروح تزور خالتك تروح تزور عمتك وتجيب لها يا عم ولو حتى 2 كيلو استفندي كده لو معك خلاص دي الشهامة جماعة الشهامة ان لما واحد صاحبك في الدفعة يمرض ولا تقوم عامل جروب ومدخل الدفعة عليه وتقلهم اسهم والسهمة بعشر جنيه ويلا يا جماعة نجمع مبلغ لصاحبنا يبقى انت قائد مجتمعي دي الشهامة او تعمل مذكرة تساعد اصحابك فيها دي الشهامة الشهامة ان اصحابك في المسجد الصحبة الصالحة تعزمهم عندك في البيت مرت تعزمهم على غدا مرة الشهامة تبقى انسان عملي انما اخوة الاكل مش عارف والله يا جماعة يعني مش شايف ان ده دين بصراحة يعني الشعار التاني فسق لهما ثم تولى يعني تولى ذهب الى ما هو اولى هو رايح للرجال دول عشان يساعدوه وهو هربان من مصر فلما لقاهم اندال مع الفتاتين هالأم دول هيستندلوا مع اللي محتاجينهم بالمنظر ده ويسترجلوا معايا فخلاص ما سألش حد حاجة وراحت تحت الشجرة وقال يا رب انا بقولي الشعار ده ليه ثم تولى ما تضيعش عمرك في اختيارات ان ما تضيعيش عمرك في سكك انت عارفة من الاول انها غلط فيها جماعة اختيارات عاملة زي الحامل في جانين ميت هينزل هينزل يعني ما تقعدش اتعشم نفسك باماني كدبق انت عارف انه فلان هو ولا راجل ولا شهم ولا بيقف ضهر حد ولا بيسند حد وقف على بابه ليه انت عارف انه فلان عمره ما كان له تأفير ايجابي في حياتك في دين او في دنيا وعلى طول رسائله سلبية بتحطمك وبتحبطك بتصاحبه ليه خليك زكي افهمها من بدري ما تعدش تضيع عمرك وراء اوهام وانت عارف انها اوهام بس اعت ضيع عمرك وراء سيدنا موسى شاف كده فهم على طول ان في ذلك الايات للمتوسمين اللي بيفهمها ويا طايرة المتوسم اللي مش, مش لازم يدفع عمره تمن انه يفهم اللي من بره كده بيفهم الطريق الصح من الطريق الغلط او الانسان الكويس من الانسان الوحش سيدنا موسى شكلهم ناس وحشة خلاص ثم اتولى اروح اشوف المصلحة اللي بحقي وحقيقي الشعار الثالث على استحياء الشعار هنا فين؟ على دي على, على اللي بتفيد الاستعلاء يعني الاستعلاء على ب... ب... حاجة كده بتفيد الاستعلاء ان في حاجة عالية على دي رفعت البنت دي قدي بنت قابلت سيدنا موسى وسيدنا موسى عملاخد ما هي واختها و... وهي كانت حقيقة وراه واحد بتاع على دي رفعتها من بنت عادية لزوجة رجل الله رفعتها من بنت عادية لزوجة موسى كلمة الله رفعتها من بنت عادية لامرأة من قال البيت بسبب على شفت الحياء بيعلي ازاي شفت الحياء هيرفعك عند الله وعند الخلق ازاي الشعار الرابع ان خير من استأجرت القوي والامين القوي قوي دنيويا فاهم في شغله الامين عنده دين عنده امانة لا هتنفع من غير دنيا ولا هتنفع من غير دين ولو باسم الزهد ضمرنا نجاح الملتزمين في الدنيا يبقى احنا مجرمين مش مددينين ولو احنا باسم النهضة والتنمية ضمرنا ارتباط الملتزمين بقيام الليل والعبادة يبقى احنا برضو ناس مجرمين مش متدينين لهتنصع من غير نجاح دنيوي ولا من غير نجاح ديني مش لازم كل ملتزم يبقى نجاح في الاتنين ولكن لازم يبقى الفكرة عند الملتزمين وكل واحد وهمته ان خير من استأجرت القوي دنيويا الامين دينيا سنشد عددك باخيك الشعار اللي بعد كده يعني ايه سنشد عددك زمان لما كان مثلا فلاح هيشتغل في الغيت شغل رهيب فالعدد العضلات بتاعت العدد هتتحرق من كتر الشغل موران شغل رهيب فكانوا يقوموا ربطين العدد عشان مهما اشتغل بالعضلات ما تتحرقش العضلات سنشد عددك مش برباط انت يا موسى وراك مهام دعوية جبارة لو نزلت لوحدك هتتحرق عضلاتك هتتحرق ما تيش حد يقدر لوحده حدش يقدر يشيل الدين لوحده علي ما حمله وعليكم ما حملتم حدش يقدر يشيل الحمولة لوحده ابدا لازم كل الملتزمين يشيلوا مسئولية الدين عشان الدين ينجح في الواقع فربنا بيقوله انا هحمي عضلاتك من الحرق ساشد عضدك بس باخيك اخوك من غير ما نتعاون مع بعض قار... لما بشوف واحد بي... بي... بيغير من اقرانه في الدعوة او اقرانه في العمل الديني واحد صاحب موقع اسلام بيغير من وصاحب موقع اسلام تاني واحد دعية بيغير من دعية تاني بقول سبحان الله العظيم انت بتغير من مفتاح نجاحك من اللي انت لو ما حطتش ايدك في ايده انت هتتحرق وهو هيتحرق يبقى ما تنساش امانك من الحر في مجهود الدعوة الى الله اخوك اتعاون واقبل الشراكات وبطل انانية والصخرة مش هتتفتح على ايد واحد ابدا الصخرة هتتفتح على ايد التلاتة شئت أن أبيت أخوك ربنا هيفتح عليه زي ما فتح عليك والداعية التاني ربنا هيفتح على إيده زي ما فتح على إيدك وهو ربنا وربكم ربنا مش بتاعك إنت الوحدة ربنا مش هيديك وهيحرم غيرك ربنا هيجبر خطر كل الدعاية وهيجبر خطر كل العاملين للدين بمزاجك او غصبا عنك اتعاون مع كل وافرح للخير اللي ربنا ادال غيرك وحط إيدك في إيد إخوانك وإلا انت اللي هتتحرق في النهاية ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون كلمه جميله بتاثر في قلبي يا جماعه يعني وصل الحبال ان ان احنا نقعد نربط الحبال ببعض لحد ما ايه تكفي كلها يعني ربنا مش هيقطع رسائل التذكير عنك يوم ربنا ما قطعش رسائله عنهم ما قطعش رسالاته عنهم بل وصلها ان ربنا بعت لهم الرسل لحد عندهم ربنا بيوصلك الرسائل لحد عندك وما بيقطعش رسائله عنك وفي قول ثالث وصلنا لهم خير الدنيا بخير الاخره يعني ما قلتلكوش ان ان ان انتوا لو تدينتوا هتسيبوا الدنيا وتاخدوا الاخره هتاخد دنيا وتاخد اخره الخير هيفضل موصول في حياتك دنيا وقبر واخره مش عايز ربنا ليه ده ربنا بيقولك انا هديك الخير دنيا واخره مش عايز ربنا ليه مش عايز الخير الموصول ليه ربنا اقام حجته على البشر كلهم الشعار اللي بعد كده شعار بتاع الجديه واهل علو الهمه في الحياة واذا سمع اللغو اعرضوا عنه مش اذا سمعوا اللغو يا جماعه بلاش كلام كتير اللغو والكلام اللي في الفاضي يعني اعرضوا عنه دا ماليش دعوه انا اصلا بتاع اللغو والناس الكلمنجيه انا ما بصاحبهاش اصلا انا ما بصاحبش واحد يدمر لي ديني ويدمر نجاحي انا مش ها مش ها راحتي على مصلحتي انا عايز ارتاح وعايز مصلحتي في نفس الوقت يبقى انا صاحب الناس اللي عارفه تبقى ناجحه وعارفه تبقى سعيده الفاشل ولا صاحب الناجح التعيس انا عايز الاتنين لان ربنا علمني ان انا لازم اسعل الاتنين دنيا واخرى باذن الله واذا سامعوا اللغة اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا لنا انا مليش غير عملي انا ربنا هيديني بسبب عملي برحمته طبعا سبحانه وتعالى انا عملي هو المقياس اللي عندي في الحياة وده اللي بيني وبين ربنا يبقى انا مش بتاع كلام انا بتاع اعمال ياريت لو الملتزمين كلهم يطبقوا هذه الكلمة الشعار اللي بعد كده ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثلاث أقوال. ثلاث اقوال يا جماعه جمهور المفسرين وهيقول لك الا تنصيبك من الدنيا يعني تتمتع برضه جمهور المفسرين ان نصيبك من الدنيا هو العمل الصالح هو ده اللي انت هتخرج بيه كل الباقي فاني بعض المفسرين قال نصيبك من الدنيا هو الكفن ما انتش هتخرج منها غير بالكفن بعض المفسرين قال نصيبك من الدنيا وده الامام مالك رحمه الله نصيبك من الدنيا هو متعه الدنيا يبقى اجتهد في الدين وما تنساش الاستمتاع بحياتك. الشعار اللي بعد كده فخرج على قومه في زينته السوشيل ميديا بقى الدور القاروني اللي بيؤديه الوقت الفيس وال والانستا والسوشيال ميديا و... والمنصات التواصل الاجتماعي بكل براعه هو ليه الاكتئاب بقى دلوقتي مالي حيات الاطفال والبانيك اتاكس بقت بتيجي للاطفال هو زمان يا جماعه احنا في العشرينات ما كانش الكلام ده عندنا اصلا هو ايه اللي حصل اللي حصل ان الدنيا خرجت بزينتها على السوشيال ميديا دلوقتي اي طفل عنده 10 سنين شايف اكبر ملكات جمال للعالم الشاب اللي عنده 20 قصور العالم كل الشباب و عاوزين يهاجروا عايزين يسيبوا البلد ليه لانه هيتجنن على الدنيا اللي شافها على السوشيال ميديا خرجت الدنيا في زيناتها لما فرعون رفع سيفه ودبح اطفال بني اسرائيل واغتصب نسائهم الدعوه ما وقفتش لما لما قارون خرج في زينته حواليه ملكات جمال العالم الجواري حواليه الذهب وال, وال والجواهر اللي بمليارات حواليه الجنود وحواليه القبه واللبس اللي ما حصلش في الدنيا بني اسرائيل بطل يمش ورا موسى والدعوه وقفت اللي ذهب قال اللي سفر ما عملوش ذهب قارون عمله وهو ده اللي السوشيال ميديا بتعمله الوقتي عشان كده مهمة الدعاء بقى صعبة اه يا جماعة لان السوشيال ميديا ورت الشباب كلهم اجمل اصور اجمل شباب اجمل نساء اجمل جوازات في العالم متجوزين ملكات جمال العالم اجمل يخوت اجمل مجوهرات الدنيا بقت قدام عينه بنص جنيه نت يتفرج على كل النعيم اللي في الدنيا زمان كان الفقير بينام في الكوخ ويقول يا سلام يا رب ده انا واخد اللي الملوك ما خدوهوش النهارده الملياردير بينام في القصر ويقول يا رب حرمتني ليه من المتع اللي انا غيري واخدها دلوقتي غرف نوم ملوك الارض العفش اللي فيها بقى قدام عينين الشباب على السوشيال ميديا ب10 صغنه يبقى السوشيال ميديا دلوقتي اللي عايز يحط نفسه هو حر يسيب عيديه لا تمدن عينيك الا هيمد عينيه هو حر هيتحطم نفسيا زي ما الاطفال الوقت بسبب السوشيال ميديا بقى بيجيلهم اجتئاب وبانك اتاكس ونوبات فزع وهلع عشان كده رب نقل بعدها ولا يلقاها الا الصابرون يعني ايه يعني المعاني العالية دي اللي العلماء قالوها ويلكم ثوابوا الله خير مش اي حد بيقدر يوصل للمعاني العالية دي مش اي حد يا جماعة بيرزق المعاني العالية والفهم العالي في الدين امال ايه اللي صبر على طاعة الله لحد ما ربنا منع لي بالفتحة على قلبه بهذه المعاني النورانية العالية الشعار اللي بعد كده لولا لا امن الله علينا لخسف بنا ليه عشان ايه بيقولوا لولا ان ربنا منع علينا كان زمان نتخسف بنا مع قارون طب عشان ايه لانهم كانوا بيتمنوا الدنيا مش لانهم مرسوها لانهم تمنوها تمني الدنيا حرام احنا عايزين الدنيا عشان تبقى خدمة للدين عشان دعوتنا نركبها البيئم مش عشان احنا نركب البيئم احنا عايزين الدنيا عشان الدنيا نعمل خادمة للدين زي ما, ما رسول سمها نعمة صاحب المسلم لانها فعلا بتخدم الدين وبتخدم الدعوة انما الدنيا ولا لها لازمة اخوانا احنا مستقبلنا الحقيقي في الجنة الشعار الاخير تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة ابن تيمية بيقول الناس أربع أنواع واحد عايز علو ومش عايز فساد وواحد عايز فساد ومش عايز علو واحد عايز علو وفساد واحد ألي عايز علو وعايز فساد ألي الحكام الظلمة هو لازم الناس تفسد عشان هي الناس يفضل عالي قال لك طب وہا اللي عايز فساد ومش عايز علوه قال لك الشباب الفسدين هو عايز فساد بس مش في دماغه الوضع بتاع العلوه قال لك واعز علوه ومش عايز فساد قال لك علماء الدين المنافقين اللي هوا عايز العلم يوصلوا لانه يسود ويعلو طب و المش عايز علوه ولا فساد دول الصداقين الاضهار اللي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم اللهم امين, اللهم أمين يعني على سريعا كده انا عايزكم بس يا جماعة تقرؤ ألف سنة إلا خمسين عامة كلمة مرعبة في ناس صبر التسعمية وخمسين سنة يعني لو مرة عمل جولة بالنهار ومرة عمل جولة بالليل تلت تربع مليون جولة دعوية عملهم في الدعوة إلى الله ده لو جولة بالنهار وجولة بالليل لو ليلا ونهارا مرة بالنهار ومرة بالليل عايزكم تقفوا قدام قول الله وعبدوه واشكروا له إيه اللي جاب الشكر بعد العبادة بدا ما عبدته هيفتح عليك وهيمل حياتك بكرم فاشكروا على الكرم اللي هيدو واخر حاجه اولئك يأسوا من رحمتي يعني اولئك يأسوا من رحمتي ربنا بيتكلم عن الكفار قال اللي خلاهم يكفرن وميأسوا من رحمة ربنا لو كان عندهم حسن ظن في رحمة ربنا ما كانوش كفرن يبقى اللي ودهم في ده هي انهم مش مستنين ان ربنا يعمل لهم حاجة المعنى التقني ان ربنا هيأسهم من رحمته يوم القيامة خلاص ولا ياته بالله انما المعنى الاول عند المفسرين اولئك هيأسهم من رحمتي انهم ما كفروش غير لانهم ما عرفوش رحمة ربنا قد ايه غير لان كل نعم ربنا في الحياتهم وكل ايات رحمة ربنا في القرآن والسنة ما اقنعتهمش للأسف بسبب فشلهم ان ربنا ارحم الراحمين يبقى اللي هيوصلنا للفرحة إن احنا نؤمن برحمة ربنا ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بكرة نبدأ بقى في الجزء الواحد والعشرين باذن الله يلا رجالة عشان العشرة الاواخر من رمضان هنعتكف ولا لا اخوانا الاعتكاف ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام العشره الاخر من رمضان دي اعظم فرصه انك تفضل تقرا القران لنهار انك تقرا القران بتركيز لنهار وليله القدر اللي بقارن من الزمان هنفوز بالقرآن وهنفوز بليله القدر ازاي الا لو اعتكفنا شدوا حيلكم في الاعتكاف اوعى تترددي اوعى تتردد باذن الله الاعتكاف للرجال والنساء وربنا سبحانه وتعالى هايرزقك لو انت صادق في طلب هذا الامر ما تضيعوش الفرصه واحده من امهات المؤمنين اعتكفت وعندها نزيف وعندها نزف حتى كانوا يضعوا الطصه تحتها من كتر الناس في اللي عندها يعني واحدة المفروض تروح الطوارئ ومصممنا تعتكف عشان ما تضيعش حظها من القرآن ولا حظها من ليلة القدر الله يجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام الله يرزقنا خير العشر الأواخر هذا العام اللهم ما أنزلته من فتح ونصر ومدد ونور وهدى وبركة وثواب على عبادك الصالحين في العشر الأواخر من رمضان فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأجزاكم الله خير <تصفيق> آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام يا نست نورا بالكتاب الأعظم